Yeah, yeah... ಟು ತೌಸಂಡ್ ಟ್ವೆಲ್ يا عييكي كلام كتير نفسي اقوله ليكي لعنيك يا ما سهرت الليل بفكر فيكي بهديكي اغلى ما عندي وبروحي بفتيكي وكل الحب اللي اتمنيت دي مستعد اهديكي بهنيك انت الوحيده اللي خليتي قلبي يحس ويحب فيكي ومش بايديكي تحاولتي تبعدي عن حبي ليكي منهار بقد ايه احلى لو قدام عينيكي يا ما سرحت فيكي كتبت الشعر ليكي كل يوم بما نامي بلاقيكي بحلم بيكي ماسكه في ايديا بعيد عن الدنيا ديه عديت بيكي والخطوط الحمراء والوهميه فوق النجوم وسما خدتك وربت بيكي افتعاني الاقي نفسي في دنيا ثانيه دنيا, دنيا فنيه مش كل حاجه بنحلم بيها بنلاقيها كنت مستعد اعمل اي حاجه وتكون ليا امي الوحيد كنت اخر اهتمامك على طول كنتي في بالي وانا عمري جت في بالك رفضتي قلبي لما حسيت انه جالك عمر ما قلت لك بحبك بس عين اللي قلتها لك ما عندي كنت اعرف شخص ليكي ودايما حاسس بيكي كان كل همي نسعدك واشوف الفرحه فيكي ونهاري كله بيعدي وانا قدام عينيكي حبيتك ومش عارف ايه اللي عجبني فيكي ايه اللي قربني ليكي ايه اللي مسيطر على قلبي وخلاني احبك فيكي ده اللي قال الحب اعمى الحب اعمى لما خلاني فيكي مع انك انت اللي طلبتي قربي انت اللي حبيتي تكوني جنبي ولما حسيتي بحب روحي وبعدتي عني ودعتك الله وبدعاء من كل قلبي ربي هنيكي وبحمد ربي عدت علي الايام كنت آخر احترامك على طول كنتي في بالي ولا عمري جت في بالك رفضتي قلبي لما حسيتي إنه جالك عمري ما قتلك بحبك بس عيني اللقرت هالك احساس فظيع بجد انك اعرف اللي كان عايش لك كانت حياته جنبي منك فك ابعو في لحظة قلك انسى انك و انت جنبي و انت جنبك رغم اني شلت زنبك لما قلت بعثني عنك قلت جايزة واحتمال اني ابقى في يوم جرحتك او غلط كتير فحق اكروح تقاي المرة ممكن اسألك سؤال بس نفسي يكون جوابك رد كلمة و قل لي مالك لو غلط هقول عساك ان دفقو ده مثال مش قاعد لك مش هديت لك ده اللي فات من عمري قبلك هو ده اللي قشته جنب قوه ده بجد اللي نال ركز اكتر قول كل كلامك ليا ببالك اني هنسى وعيش بدالك ايوه جنبك باهتمام ايوه جنبك باهتمام